فصل في تفضيله بالشفاعة والمقام المحمود قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني فيما كتب بي إلي بخطه حدثنا سراج بن عبد الله القاضي حدثنا أبو محمد الأصيلي حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود وعن أبي هريرة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني قوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وقال هي الشفاعة وروا كعب بن مالك عنه عليه السلام يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أنا أقول فذلك المقام المحمود وعن ابن عمر رضي الله عنه وذكر حديث الشفاعة قال فيمشي حتى يأخذ بي بحلقة للجنة فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده وعن ابن مسعود عنه عليه السلام إنه قيامه عن يمين العرش إنه قيامه عن يمين العرش مقاما لا يقومه غيره يغبطه فيه الأولون والآخرون ونحوه عن كعب والحسن وفي وفي رواية والمقام المقام الذي أشفع لأمتي فيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لقائم المقام المحمود قيل وما هو قال ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه إلى آخر الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وآله وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ماذا ورد عليك في الشفاعة فقال لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق لسانه قلبه وعن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض وسبق لهم من الله ما سبق لأم قبلهم فسألت الله يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل وقال حذيفة يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراتا كما خلقوا سكوت لا تكلم نفس إلا بإذنه فينادى محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهتدي من هديت وعبدك بين يديك ولك وإليك لا ملجأ ولا منجم منك إلا إليك تبارك وتعاليت سبحانك رب البيت قال فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة فتبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار فتقول زمرة النار لزمرة الجنة ما نفعكم إيمانكم فيدعون ربهم ويضج ويضجون فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم غيره بعده في الشفاعة لهم فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيشفع لهم فذلك المقام المحمود ونحو علي بن مسعود أيضا ومجاهد وذكره علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال جابر بن عبد الله ليزيد الفقير سمعت بمقام محمد يعني الذي يبعثه الله فيه قال نعم قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج يعني من النار وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهنميين وعن أنس النحو وقال فهذا المقام المحمود الذي وعده وعن سلمان المقام المحمود والشفاعة في أمته يوم القيامة ومثله عن نبيه ريرة رضي الله عنه وقال قتادة كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة وعلى أن المقام المحمود مقامه عليه الصلاة والسلام للشفاعة مذاهب السلف من الصحابة والتابعين وعامة أئمة المسلمين وبذلك جاءت الشفاعة مفسرة في صحيح الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام وجاءت مقالة في تفسيرها شاذة عن بعض السلف يجب أن تثبت إذا لم يعضدها صحيح أثر. ولا سند نظر ولو صحت لكان لها تأويل غير مستنكر لكن ما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الآثار يرده فلا يجب أن يلتفت إليه مع أنه لم يأتي في كتاب ولا سنة ولا اتفق على المقال أمة وفي إطلاق ظاهره منكر من القول وشنعة وفي رواية أنس وبي هريرة غيرهما دخل حديث بعضهم على بعض قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون أو قال فيلهمون فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا ومن طريق آخر عنه ما جن الناس بعضهم في بعض وعنبه ريردا وتبدو الشمس فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقولون ألا تنظرون من يشفع لكم فيأتون آدم فيقولون زاد بعضهم أنت آدم أو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا ألا ترى ما نحن فيه فيقولون إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا ألا تشعلنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي قال وفي رواية أنس ويذكر خطيئته التي أصابه سؤاله ربه بغير علم وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه وقد كانت لي دعوة دعوتها على قومي اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب لهم غضبا وذكر مثله ويذكر ثلاث كلمات كذبهن نفسي نفسي لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كلم الله وفي رواية فإنه عبد آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا قال فيأتون موسى فيقول لست لها ويذكر خطيئته التي أصاب وقتله النفس نفسي نفسي ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله صحيح وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت ساجدا وفي رواية فآتي تحت العرش فأخر ساجدا وفي رواية فأقوم بين يديه فأحمد بمحامد لا أقرر عليها إلا أن يلهمنيها الله وفي رواية فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي قال في رواية أبي وريرة فيقال يا محمد ارفع رأسك سلت اعطه واشفعت شفع فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ولم يذكر في رواية أنس هذا الفضل وقال كانه ثم أخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطه فقل يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد وذكر مثل الأول وقال فيه مثقال حبة من خردل قال فأفعل ثم أرجع وذكر مثل ما تقدم وقال فيه من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل فأفعل وذكر في المرة الرابعة فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه فيقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وفي رواية قتلت عنه قال فلا أدري في الثالثة أو الرابعة. فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود وحتى عن أبي بكر وعقبة بن عامر وأبي سعيد وحذيفة مثله قال فيأتون محمدا فيؤذن له وتأتي الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط وذكر في رواية أبي مالك عن حذيفة فيأتون محمدا فيشفعوا. فيضرب الصراط فيمرون أولهم كالبرق ثم كالريح والطير وشد الرجال ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم على الصراط يقول اللهم سلم سلم حتى يجتاز الناس وذكر آخرهم جوازا وفي رواية أبي هريرة فأكون أول من يجيز عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم يوضع للأنبياء منابر يجلسون عليها ويبقى من بري لا عليه قائما بين يدي ربي منتصبا فيقول الله تبارك وتعالى ما تريد أن أصنع بأمتك فأقول يا ربي عجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون فمنهم من يدخل الجنة برحمته ومنهم من يدخل الجنة بشفاعة ولا أشفعوا حتى أعطى صكاكا برجال قد أمر بهم إلى النار حتى إن خذ النار يقول يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة ومن طريق زياد النميري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من تنفلق الأرض عن جمجمته ولا فخرا وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخرا ومعي رواء الحمد يوم القيامة وأنا أول من تفتح له الجنة ولا فخرا فآتي فآخذ بحلقة الجنة فيقال من هذا فأقول محمد فيفتح لي فيستقبلني الجبار تعالى فأخر له ساجدا وذكر نحو ما تقدم ومن رواية أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا أشفى عنا يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الآثار أن شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم ومقامه المحمود من أول الشفاعات إلى آخرها من حيث يجتمع الناس للحشر وتضيق بهم الحناجر ويبلغ منهم العرق والشمس والوقوف مبلغه وذلك قبل وذلك قبل الحساب فيشفع حينئذ لإراحة الناس من الموقف ثم يوضع الصراط ويحاسب الناس كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وحذيفة وهذا الحديث أتقن فيشفع في تعجيل من لا حساب عليه من أمته إلى الجنة كما جاء في الحديث ثم يشفع في من وجب عليه العذاب ودخل النار منهم حسب ما تقتضيه حديث الصحيحة ثم في من قال لا إله إلا الله وليس هذا لسواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي الحديث المنتشر الصحيح لكل نبي دعوة يدعو بها واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة قال أهل العلم معناه دعوة أعلم أنها تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوبهم وإلا فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة ولنبينا صلى الله عليه وآله وسلم منها ما لا يعد لكن حالهم عند الدعاء بها بين الرجاء والخوف وضمنت لهم إجابة دعوة في من شاءوه يدعون بها على يقين من الإجابة وقد قال محمد زياد وأبو صالح عن أبي هريرة في هذا الحديث لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها في أمته فاستجيب له وأنا أريد أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وفي رواية أبي صالح لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته ونحوه في رواية أبي زرعة عن أبي هريرة وعن أنس مثل رواية ابن زياد عن أبي هريرة فتكون هذه الدعوة المذكورة مخصوصة بالأمة مضمونة الإجابة وإلا فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل لأمتي أشياء من أمور الدين والدنيا أعطي بعضها ومنع بعضها وادخر هذه الدعوة اليوم الفاقة وخاتمة المحن وعظيم السؤال والرغبة جزاه الله أحسن ما جزى نبيا عن أمته وصلى الله عليه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين فصل في تفضيله في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد بقراءة عليه قال حدثنا أبو علي الغساني حدثنا النمري حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر بكر التمار حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن ابن لهي عت وحيوت وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه.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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حاف قباب لؤلؤي قلت لجبريل ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله قال ثم ضرب بيدي إلى طينه فاستخرج مسكا وعن عائشة وعبد الله بن عمر مثله قال ومجراه على الدر والياقوت وماءه أحلى من العسل وأبيضُ من الثلج وفي روايات عنه فإذا هو يجري ولم يشق شقا عليه حوض ترد عليه أمتي وذكر حديث الحوض ونحو عن ابن عباس وعن ابن عباس أيضا قال الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه وقال سعير الجبير والنهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله وعن حذيفة فيما ذكروا عليه السلام عن ربه وأعطاني الكوثر وهو نهر من الجنة يسيل في حوضه وعن ابن عباس في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال ألف قصر من الألؤ ترابهن المسك وفيه ما يصلحهن وفي رواية أخرى وفيه ما ينبغي له من الأزواج والخدم فصل في معنى الأحاديث الواردة بنهي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على الأنبياء فإن قلت إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة كونه أكرم البشر وأفضل الأنبياء فما معنى الأحاديث الواردة بنهي عن التفضيل؟ كقولي فيما حدثنا الأسدي قال حدثنا السمرقندي حدثنا الفارسي حدثنا الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتالة سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس متى وفي غير هذا الطريق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الله ما ينبغي لعبد الحديث وفي حديث أبي هريرة في اليهودي الذي قال والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه رجل من الأنصاري وقال تقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذورنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تفضلوا بين الأنبياء وفي رواية لا تخيروني على موسى فذكر الحديثة وفيه ولا قول إن أحدا أفضل من يونس بن متى وعن أبي هريرة رضي الله عنه من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب وعن ابن مسعود لا يقول أن أحدكم أنا خير من نوسى بن متى وفي حديث الآخر فجاءه صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال له يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم فعلم أن العلماء في هذه الحديث تأويلات أحدها أن نهيه عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فنهى عن التفضيل إذ يحتاج إلى توقيف وأن من فضل بلا علم فقد كذب وكذلك قوله لا أقول إن أحدا أفضل منه لا يقضي تفضيله هو وإنما هو في الظاهر كف عن التفضيل الوجه الثاني أنه قال صلى الله عليه وسلم على طريق التواضع ونفي التكبر والعجب وهذا لا يستم من الاعتراض الوجه الثالث ألا يفضل, بينهم تفضيلا ألا يفضل بينهم تفضيلا يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغض منه لا سيما في جهة يونس عليه السلام إذ أخبر الله عنه بما أخبر لألا يقع في نفس من لا يعلم منه بذلك غضاضة وانحطاط من رتبته الرفيعة إذ قال تعالى عنه إذ أبق إلى الفلك المشحون إذ ذهب مغاضبا فظن ألا لن نقدر عليه فربما يخيل لمن لا علم عنده حطيطته بذلك الوجه الرابع منع التفضيل في حق النبوة والرسالة فإن الأنبياء فيها على حد واحد إذ هي شيء واحد لا يتفاضل وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والرتب والألطاف وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضلوا وإنما التفاضل بأمور أخرى زائلة عليها ولذلك منهم رسل ومنهم ألو عزم من الرسل ومنهم من رفع مكان عليها ومنهم من أوتي الحكم الصبية وأوتي بعضهم الزبر وبعضهم البينات ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال بعض أهل العلم والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا وذلك بثلاثة أحوال أن تكون آياته ومعجزاته أبهر وأشهر أو تكون أمة أزكى وأكثر أو يكون في ذاته أفضل وأطهر وفضله في ذاته راجع إلى ما خصه الله به من كرامته واختصاصه من كلام أو خلة أو رؤية أو ما شاء الله من ألطافه وتحف ولايته واختصاصه وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للنبوة أثقالا وإن يونس تفسخ منها تفسخ الربع فحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الفتنة من أوهام من يسبق إليه بسببها جرح في نبوته أو قدح في اصطفائه وحط من رتبته ووهن في عصمته شفقة منه صلى الله عليه وسلم على أمته وقد يتوجه على هذا الترتيب وجه خامس وهو أن يكون أنا راجعا إلى القائل نفسه أي لا يظن أحد وإن بلغ من الذكاء والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خير من يونس لأجل ما حكى الله عنه فإن درجة النبوة أفضل وأعلى وإن تلك الأقدار لم تحطه عنها حبة خرل ولا أدنى وسنزيد في القسم الثالث من هذا بيانا إن شاء الله تعالى فقد بان لك الغرض وسقط بما حررناه شبهة المعترض وبالله التوفيق وهو المستعان لا إله إلا هو فصل في أسمائه عليه السلام وما تضمنت من تفضيله حدثنا أبو عمران موسى بن أبي تليد الفقihو قال حدثنا أبو عمر الحافظ حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغة حدثنا محمد بن الضاح حدثنا يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب وقد سماه الله تعالى في كتابه محمدا وأحمدا فمن خصائصه تعالى له أن ضمن أسماءه ثناءه وطوى أثناء ذكره عظيم شكره فأما اسمه, فأما اسمه أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد ومحمد مفعل يعني على وزن مفعل محمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد فهو صلى الله عليه وآله وسلم أجل من حمد وأفضل من حمد وأكثر الناس حمدا فهو أحمد المحمودين وأحمد الحامدين ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد ويتشهر في تلك العرصات بصنة الحمد ويبعثه ربنا كما قاما محمودا كما وعده يحمده فيه الأول والآخرون بشفاعته لهم ويفتح عليه فيه من المحامد كما قال صلى الله عليه وسلم ما لم يعط غيره وسمى أمته في كتب أنبيائه بالحمدين فحقيق أن يسمى محمدا وأحمدا ثم في هذه الأسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر وهو أن الله جل اسمه حما يسمى بهما أحد قبل زمانه وأما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك وكذلك محمد أيضا لم يسمى به من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وآله وسلم وميلاده أن النبي يبعث اسمه محمد فسمى قوم قليل من العرب ابناهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو والله أعلم حيث يجعل رسالاته وهم محمد بن أحيحة بن الجلاحي الأوسي ومحمد بن مسلمة الأنصاري ومحمد بن براء البكري ومحمد بن سفيان ابن مجاشع ومحمد بن حمران الجعفي ومحمد بن خزاعي السلمي لا سابع لهم ويقال أول من تسمى بمحمد محمد بن سفيان واليمن تقول بل محمد بن اليحمد بن من الأزدي ثم حمل الله كل من تسمى به أي يدعي النبوة أو يدعي أحد الله أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره حتى تحققت السمتان له صلى الله عليه وسلم ولم ينازع فيهما وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ففسر في الحديث ويكون محو الكفر إما من مكة وبلاد العرب وما زوي له من الأرض ووعد أنه يبلغه ملك أمته أو يكون المحو عاما بمعنى الظهور والغلبة كما قال تعالى ليظهره على الدين كله وقد ورد التفسير في الحديث أنه الذي محيت به سيئات من اتبعه وقوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أي على زماني وعهدي أي ليس بعدي نبي كما قال تعالى وخاتم النبيين وسمي عاقبا لأنه عاقب عليه السلام غيره من الأنبياء وفي الصحيح أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي وقيل معنا على قدمي أي يحشر الناس بمشاهدتي كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقيل على قدمي على سابقتي قال الله تعالى أن لهم قدم صدق عند ربهم وقيل على قدمي أي قدامي وحولي أي يجتمعون إلي يوم القيامة وقيل على قدمي على سنتي ومعنى قوله لي خمسة أسماء قيل إنها موجودة في الكتب المتقدمة وعند أولي العلم من الأمم السالفة والله أعلم وقد روي عن صلى الله عليه وسلم لي عشرة أسماء وذكر منها طاها وياسين حكاه مكي وقد في بعض تفسير طاها إنه يا طاهر يا هادي وفي ياسين يا سيد حكاه السلمي عن الوسطي وجعفر بن محمد وذكر غيره لعشرة أسماء فذكر الخمسة التي في الحديث الأول قال وأنا رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم وأنا المقف قفيت النبيين وأنا قيم والقيم الجامع الكامل كذا وجدته ولم أروه وأرى أن صوابه كثم بالثاء كما ذكرناه بعد عن الحربي وهو أشبه بالتفسير وقد وقع أيضا في كتب الأنبياء قال داود عليه السلام اللهم بعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترتي، فقد يكون القيم بمعناه ورواء النقاش عنه صلى الله عليه وسلم لي في القرآن سبعة أسماء محمد وأحمد وياسين وطاها والمدثر والمزمل وعبد الله وفي حديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وهي ست محمد وأحمد وخاتم وعاقب وحاشر وماح عفوا وخاتم وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فيقول أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي المرحمة ونبي الرحمة ويروى المرحمة والراحة وكل صحيح إن شاء الله ومعنى المقفي معنى العاقب وأما نبي الرحمة والتوبة والمرحمة والراحة فقد قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكما وصفوا بأنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديم إلى صراط مستقيم وبالمؤمنين رؤوف الرحيم وقد قال في صفة أمتي إنها أمة مرحومة وقال الله تعالى فيهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أي يرحم بعضهم بعضا فبعثوا صلى الله عليه وسلم ربه تعالى رحمة لأمته ورحمة للعالمين ورحيما بهم ومترحما ومستغفرا لهم وجعل أمته مرحومة ووصفها بالرحمة وأمرها صلى الله عليه وآله وسلم بالتراحم وأثنى عليه فقال إن الله يحب من عباده الرحماء وقال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وأما رواية نبي الملحمة فإشارة إلى ما بعث به من القتال والسيف صلى الله عليه وآله وسلم وهي صحيحه وعن هديفة مثل حديث أبي موسى وفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم وروى الحربي في حديث علي السلام أن صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني ملك فقال لي أن تقثم أي مجتمع قال والقثم الجامع للخير وهذا اسم هو في أهل بيتي عليه السلام معلوم أحد أبناء سيدنا العباس وقد جاءت من ألقابه صلى الله عليه وسلم وسماتي في القرآن عدة كثيرة سوى ما ذكرناه كالنوري والسراج المنير والمنذر والنذير والمبشر والبشير والشاهدي والشهيد والحق المبين وخاتم النبيين والرؤوف الرحيم والأمين وقدم الصدق ورحمة للعالمين ونعمة الله والعروة الوثقى والصراط المستقيم والنجم الثاقب والكريم والنبي الأمي وداعي الله في أوصاف كثيرة وسمات جليلة وجرى منها في كتب الله المتقدمة وكتب أنبيائه وأحاديث رسوله وإطلاق الأمة جملة وافية كتسمية بالمصطفى والمجتبى وأبي القاسم والحبيب ورسول رب العالمين والشفيع المشفع والمتقي والمصلحي والطاهر والمهيمن والصادق والمصدوق والهادي وسيد وذي آدم وسيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وحبيب الله وخليل الرحمن وصاحب الحوض المورود والشفاعة والمقام المحمود وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرازة الرفيعة وصاحب التاج والمعراج واللواء والقضيب وراكب البراق والناقة والنجيب وصاحب الحجة والسلطان والخاتم والعلامة والبرهان وصاحب الهراوة والنعلين ومن أسماء في الكتب المتوكل والمختار ومقيم السنة والمقدس وروح القدس وروح الحق وهو معنى البارقليط في الإنجيل وقال ثعلب البارقليط الذي يفرق بين الحق والباطل ومن أسماء في الكتب السالفة ماد ماد ومعناه طيب طيب وحمطايا وحم وحم والخاتم والحاتم حكاه كعب الأحبار قال ثعلب فالخاتم الذي ختم الله بالأنبياء والحاتم أحسن الأنبياء خلقا وخلقا ويسمى بالسريانية مشقح مشقح ويسمى بالسريانية مشقح والمنحمين واسمه أيضا في التوراة أحيد روى ذلك عن ابن سيرين ومعنى صاحب القضيب أي السيف وقع ذلك مفسرا في الإنجيل قال معه قضيب من حليل يقاتل به وأمته كذلك وقد يحمل على أنه القضيب الممشوق الذي كان يمسكه صلى الله عليه وسلم وهو الآن عند الخلفائه وأما الهراوة التي يوصف بها فهي في اللغة العصا وأراها والله أعلم، العصا المذكورة في حديث الحوض، أذود الناس عنه بعصايا لأهل اليمن وأما التاج فالمراد به العمامة، ولم تقع نادي إلا للعربي، والعماء تيجان العربي، وأوصافه وألقابه وسماته في الكتب كثيرة، وفيما ذكرناه منها مقنع إن شاء الله، وكانت كنيته المشهورة أبا القاسم وروي عن أنس إن أنه لما ولد له إبراهيم جاءه جبريل فقال له السلام عليك يا أبا إبراهيم وصل في تشريف الله تعالى له بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلا قال قال المؤلف ما أحرى هذا الفصل بفصول الباب الأول لانخراطه في سلك مضمونها وامتزاجه بعذب معينها لكن لم يشرح الله الصدر للهداية إلى استنباطه ولا أنار الفكر لاستخراج جوهره والتقاطه إلا عند الخوض في الفصل الذي قبله فرأينا أن نضيفه إليه ونجمع به شمله فعلم أن الله تعالى خص كثير من أنبيائه بكرامة خلاعها عليهم من أسمائه كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم وحليم وإبراهيم بحليم ونوح بشكور وعيسى ويحيى ببر وموسى بكريم وقوي ويوسف بحفيظ عليم وأيوب بصابر وإسماعيل بصادق الوعد كما نطق بذلك الكتاب العزيز في مواضع ذكرهم صلى الله وسلم على جميعهم وفضل محمد النبي صلى الله عليه وسلم بأن حلاه منها في كتابه العزيز وعلى ألسنة أنبيائه بعدة كثيرة اجتمع لنا منها جملة بعد إعمال الفكر وإحضار الذكر إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين ولا من تفرغ فيها لتأليف فصلين وحررنا منها في هذا الفصل نحو ثلاثين اسما ولعل الله تعالى كما ألهم إلى ما علم منها وحققه يتم النعم بإبانة ما لم يظهره لنا الآن ويفتح غلقه فمن أسماءه تعالى الحميد ومعناه المحمود لأنه حمد نفسه وحمده عباده ويكون أيضا بمعنى الحامد لنفسه ولأعمال الطاعات وسمى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمدا ومحمد بمعنى محمود وكذا وقع اسمه في زبور داود وأحمد بمعنى أكبر من حمد وأجل من حمد وأشار إلى نحو هذا حسان بقوله وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ومن أسماءه تعالى الرؤوف الرحيم وهما بمعنى متقارب وقد سماه في كتابه بذلك فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم ومن أسماءه تعالى الحق المبين ومعنى الحق الموجود والمتحقق أمره والمتحقق أمره وكذلك المبين أي البين أمره وإلهيته بان وأبان بمعنى واحد ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم ومعادهم وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في كتابه وقال تعالى حتى جاءهم الحق ورسول مبين وقال تعالى وقل إني أنا النذير المبين وقالت تعالى قد جاءكم الحق من ربكم وقالت تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم قيل محمد وقيل القرآن ومعناه هنا ضد الباطل والمتحقق صدقه وأمره وهو بمعنى الأول والمبين البين أمره ورسالته أو المبين عن الله ما بعثه به كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ومن أسماءه تعالى النور ومعناه ذو النور أي خالقه أو منور السماوات والأرض بالأنوار ومنور قلوب المؤمنين بالهداية وسماه نورا فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قيل محمد وقيل القرآن وقال فيه وسراجا منيرا سمي بذلك لوضوح أمره وبيان نبوته وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به ومن أسمائه تعالى الشهيد ومعناه العالم وقيل الشاهد على عباده يوم القيامة وسماه شهيدا وشاهدا وقال إنا أرسلناك شاهدا وقال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا وهو بمعنى الأول ومن أسمائه تعالى الكريم ومعناه الكثير الخير وقيل المفضل وقيل العفو وقيل العلي وفي الحديث المروي في اسماء تعالى الأكرم وسماه تعالى كريما بقوله إنه لقول رسول كريم قيل محمد وقيل جبريل وقال عليه السلام أنا أكرم ولدي آدم ومعاني الاسم صحيحة في حقه صلى الله عليه وآله صحبه وسلم ومن أسمائه تعالى العظيم ومعناه الجليل الشأن الذي كل شيء دونه وقال في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم ووقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل وستلد عظيما لأمة عظيمة فهو عظيم وعلى خلق عظيم ومن أسمائه تعالى الجبار ومعناه المصلح وقيل القاهر وقيل العلي العظيم الشأني وقيل المتكبر وسمي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب داود بجبار فقال تقلد أيها تقلد الجبار سيفك فإننا موسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك ومعناه في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما لإصلاح الأمة بالهداية والتعليم أو لقهره أعداءه أو لعلو منزلته على البشر وعظيم خطره ونفى تعالى عنه في القرآن جبرية التكبر التي لا تليق به فقال وما أنت عليهم بجبار ومن أسمائه تعالى الخبير ومعناه المطلع بكنه الشيء العالم بحقيقته وقيل معناه المخبر وقال الله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا وقال القاضي بكر بن العلاء المأمر بالسؤال غير النبي عليه السلام والمسؤول الخبير هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقال غيره بل السائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسؤول هو الله تعالى فالنبي خبير بالوجهين المذكورين قيل لأنه عالما على غاية من العلم بما علمه الله مما كنون علمه وعظيم معرفته مخبر لأمتي بما أدين له في إعلامهم به ومن أسماء تعالى الفتاح ومعناه الحاكم بين عباده أو فاتح أبواب الرزق والرحمة والمنغلق من أمورهم والمنغلق من أمورهم عليهم أو يفتح قلوبهم وبصائرهم لمعرفة الحق ويكون أيضا بمعنى الناصري كقوله تعالى إن تستفتح فقد جاءكم الفتح أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر وقيل معناه مبتدئ الفتح والنصر وسمى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالفاتح في حديث الإسراء الطويل من رواية الربيع ابن أنس عن أبي العالية وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه من قول الله تعالى وجعلتك فاتحا وخاتما وفي من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه وتعديل مراتبه ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما فيكون الفاتحون بمعنى الحاكم أو الفاتح لابواب الرحمة على أمته أو الفاتح لبصائرهم لمعرفة الحق والإيمان بالله أو الناصر للحق أو المبتلئ بهداية الأمة أو المبدأ المقدم في الأنبياء والخاتم لهم كما قال عليه السلام كنت أولى الأنبياء في الخلق وأخرهم في البعث ومن أسماءه تعالى في الحديث الشكور وما ناه المثيب على العمل القليل وقيل المثنى على المطيعين ووصف بذلك نبيه نوحا عليه السلام فقال إنه كان عبدا شكورا وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك نفسه فقال أفلا أكون عبدا شكورا أي معترفا بنعم ربي، عارفا بقدر ذلك مثنيا عليه مجهدا نفسي في الزيارة من ذلك لقوله تعالى لئن شكرتم لازيدنكم، ومن أسمائه تعالى العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم وخصه بمزية منه فقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ومن أسمائه تعالى الأول والآخر ومعناهما السابق للأشياء قبل وجودها والباقي بعد فنائها وتحقيقه أنه ليس له أول ولا آخر وقال صلى الله عليه وآله وسلم كنت أولى الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث وفسر بهذا قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين مثاقهم ومنك ومن نوح فقدم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وقد أشار إلى نحو منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنه قوله نحن الآخرون السابقون وقوله أنا أول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة وأول شافع وأول مشفع وهو خاتم النبيين وآخر الرسل ومن أسماء تعالى القوي وذو القوة المتين ومعناه القادر وقد وصفه الله تعالى بذلك فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين قيل محمد وقيل جبريل ومن أسمائه تعالى الصادق في الحديث المأثور وورد في الحديث أيضا اسمه صلى الله عليه وآله وسلم بالصادق المصدوق ومن أسمائه تعالى الولي والمولى ومعناهما الناصر وقد قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله وقال عليه السلام أنا ولي كل مؤمن وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال عليه السلام من كنت مولاه فعلي مولاه ومن أسماء تعالى العفو ومعناه الصفوح وقد وصف الله تعالى بهذا نبيه في القرآن وفي التوراة وأمره بالعفو فقال تعالى خذي العفو وأمر بالعرف وقال فاعف عنهم واصفح وقال له جبريل وقد سأله عن قوله خذ العفو قال أن تعفو عن من ظلمك وقال في التوراة والإنجيل في الحديث المشهور في صفتي ليس بفض ولا غليظ ولكن يعفو ويصفح ومن اسماء تعالى الهادي وبمعنى توفيق الله لمن أراد من عباده وبمعنى الدلالة والدعاء قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأصل الجميع من الميل، وقيل من التقديم، وقيل في تفسير طاها، إنه يا طاهر يا هادي، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الله تعالى له، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال وداعيا إلى الله بإذنه والله تعالى مختص بالمعنى الأول قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وبمعنى الدلالة ينطلق على غيره تعالى ومن أسمائه تعالى المؤمن المهيمن قيلهما بمعنى واحد فمعنى المؤمن في حقه تعالى المصدق وعده عباده والمصدق قوله الحق والمصدق لعباده المؤمنين ورسله وقيل الموحد نفسه وقيل المؤمن, المؤمن عباده في الدنيا من ظلمه والمؤمنين في الآخرة من عذابه وقيل المهيمن بمعنى الأمين مصغر منه وقلبت الهمزة هاء وقد قيل إن قولهم في الدعاء آمين إنه اسم من أسماء الله تعالى ومعناه معنى المؤمن وقيل المهيمن بمعنى الشاهد والحافظ والنبي صلى الله عليه وسلم أمين ومهيمن ومؤمن وقد سماه الله تعالى أمينا فقال مطاع ثم أمين وكان عليه السلام يعرف بالأمين وشهر به قبل النبوة وبعدها وسماه العباس في شعره مهيمنا في قوله ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق قيل المراد يا أيها المهيمن قاله القتبي والإمام أبو القاسم القشيري وقال تعالى يؤمن بالله يؤمن للمؤمنين أيصدق وقال صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحابي فهذا بمعنى المؤمن ومن أسماءه تعالى القدوس ومعناه المنز عن النقائص المطهر من سمات الحدث وسمي بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب ومنه الوادي المقدس وروح القدس ووقع في كتب الأنبياء في أسماء عليه السلام المقدس أي المطهر من الذنوب كما قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أو الذي يتطهر به من الذنوب ويتنزه باتباعه عنها كما قال يزكيهم وقال تعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور أو يكون مقدسا بمعنى مطهرا مطهرا من الأخلاق الذميمة والأوصاف الدنية ومن أسماء تعالى العزيز ومعناه الممتنع الغالب أو الذي لا نظير له أو المعز لغيره وقال تعالى ولله العزة ولرسوله أي الامتناع وجلالة القدر وقد وصف الله تعالى نفسه بالبشارة والنذاره فقال يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وقال أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وبكلمة منه آل عمران وسماه الله تعالى مبشرا ونذيرا وبشيرا أي مبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته ومن أسمائه تعالى فيما ذكره بعض المفسرين طاها وياسين وقد ذكر بعضهم أيضا أنهما من أسماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم فصل في أن ذات الله تعالى لا تشه ذوات المخلوقين وصفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين قال القاضي أبو الفضي رضي الله عنه وها أنا أذكر نكتة أذيل بها هذا الفصل وأختم بها هذا القسم وأزيح الإشكال بها فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم سقيم الفهم تخلصه مما هو التشبيه وتزحزحه عن شبه التمويه وهو أن يعتقد أن الله تعالى جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلي صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به وأنما جاء مما أطلقه الشر على الخالق وعلى المخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض وهو تعالى منزه عن ذلك بل لم يزل بصفاته وأسمائه وكفى في هذا قوله ليس كمثله شيء ولله در من قال من العلماء العارفين المحققين التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلات من الصفات وزاد هذه النقطة الواسطي رحمه الله بيانا وهي مقصودنا فقال ليس كذاتي ذات ولا كسم اسم ولا كفعل فعل ولا كصفتي صفة إلا من جهة موافقة اللفظ للفظ وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنهم وقد فسر الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله قوله هذا ليزيده بيانا فقال هذه الحكاية تشتمل على جوامع مسائل التوحيد وكيف تشبه ذاته ذات المحرثات وهي بوجودها مستغنية وهي بوجودها مستغنية وكيف يشبه فعله فعل الخلق وهو لغير جلب أنس أو دفع نقص حصل ولا لخواطر وأغراض وجد ولا بمباشرة معالجة ظهر وفعل الخلق لا يخرج عن هذه الوجوه وقال آخر من مشايخنا ما توهمتموه بأوهامكم أو أدركتموه بعقولكم فهو محدث مثلكم قال الإمام أبو المعالي الجويني من أن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه ومن أن إلى النفي المحض فهو معطل وإن قطع بموجود يعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد وما أحسن قبل ذنون المصري حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة الله تعالى في الأشياء بلا علاج وصنعة وصنعه لها بلا مزاج وعلة, وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه وما تصور وما تصور في وهمك فالله بخلافه وهذا كلام عجيب نفيس محقق والفصل الآخر تفسير لقوله ليس كمثل شيء والثاني تفسير لقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والثالث تفسير لقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ثبتنا الله وإياك على التوحيد والإثبات والتنزيه وجنبنا طرفي الضلالة والغواية من التعطيل والتشبيه بمنه ورحمته الباب الرابع فيما ظره الله تعالى عليه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات. قال المؤلف رحمه الله حسب المتامل أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر بوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا لطاعن في معجزاته فنحتاج إلى نصب البراهين عليها وتحصين حوزتها. حتى لا يتوصل المطاعن إليها ونذكر شروط المعجز والتحدي وحده والتحدي وحده وفساد قول من أبطل نسخ الشرائع ورده بل ألفناه لأهل ملته الملبين لدعوته المصدقين لنبوته ليكون تأكيدا في محبتهم له ومن مات لأعمالهم وليزداد إيمانا مع إيمانهم ونيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته ومشاهير آياته لتدل على عظم قدره عند ربه وأتينا منا بالمحقق والصحيح الإسنادي وأكثره مما بلغ القطع أو كاد وأضفنا إلي بعض ما وقع في مشاهير كتب لا إمه وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جميل أثره وحميد سيره وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله وجميع خصاله وشاهد حاله وصواب مقاله لم يمتر في صحة نبوته وصدق دعوته وقد كفى هذا غير واحد في إسلامه والإيمان به فروينا عن الترمذي وابن قانع وغيرهما بأسانيدهم أن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جئته لأنظر إليه فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله قال حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل بن خيرون عن أبي يعلى البغدادي عن أبي علي السنجي عن ابن محبوب عن الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة العرابي عن زرارة بن أوفاء عن عبد الله بن سلام وعن أبي رمثة التيمي أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابن لي فأريته فلما رأيت قلت هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وروى مسلم وغيره أن ضمادا لما وفد عليه فقاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال له أعد علي كلماتك هؤلاء فقد بلغنا قاموس البحر هات يدك أبايعك وقال جامع ابن شداد كان رجل منا يقال له طارق فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال هل معكم شيء تبيعونه قلنا هذا البعير قال بكم قلنا بكذا وكذا وسقا من تمر فأخذ بخطامه وسار إلى المدينة فقلنا بعنا من الرجل لا ندري من هو ومعنا ضعينة فقالت أنا ضامنة لثمن البعير رأيت وجه رجل مثل القمر ليلة البدر لا يخيس بكم فأصبحنا فجاء رجل بتمر فقال أنا رسول الله أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر وتكتالوا حتى تستوفوا ففعلنا وفي خبر الجلندا ملك عمان لما بلغوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوه إلى الإسلام قال الجلندا والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ولا ينعى شيئا الا كان اول تارك الله وانه يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر ويفي بالعهد وينجز الموعود واشد أنه نبي وقال نفطويه في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه عليه السلام يقول يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرآنا كما قال ابن رواحة لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر وقد آن أن نأخذ في ذكر النبوة والوحي والرسالة وبعده في معجزة القرآن وما فيه من برهان وللالة فصل في النبوة والرسالة والوحي يعلم أن الله جل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده والعلم بذاته وأسماءه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة لو شاء كما حكي عن سننه في بعض الأنبياء وذكره بعض أهل, التف... وذكره بعض أهل التفسير في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أن يوصل إليهم وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه وتكون تلك الواسطة إما من غير البشري كالملائكة مع الأنبياء أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم ولا مانع لهذا من دليل العقل وإذا جاز هذا ولم يستحل وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاتهم وجب تصديق في جميع ما أتوا به لأن المعجز مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه وشاهد على صدقه فيما يقوله وهذا كاف والتطويل فيه خارج عن الغرض فمن أراد تتبعه وجده مستوفا في مصنفات أئمتنا رحمهم الله فالنبوة في لغة من همز مأخوذة من النبئ وهو الخبر وقد لا تهمز على هذا التأويل تسهيلا والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وعلمه أنه نبيه فيكون نبي منبأ فعيل بمعنى مفعول أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به ومنبأ بما أطلع ومنبئ بما أطلعه الله عليه فعيل بمعنى فاعل ويكون عند من لم يهمزه من النبوة وهو مرتفع من الأرض من النبوة عفوا ويكون عندما لم يهمزه من النبوة وهو مرتفع من الأرض ومعناه أن له رتبة شريفة ومكانت نبيهة عندما مولاه منيفة فالوصفان في حقه متلفان وأما الرسول فهو المرسل ولم يأتي فعور بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا وإرساله أمر الله تعالى له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه واشتقاقه من التتابع ومنه قولهم جاء الناس أرسالا إذا تبع بعضهم بعضا فكأنه ألزم تكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه واختلف العلماء هل النبي والرسول بمعنى أو بمعنيين فقيله ما سواء وأصله من الإنباء والإعلام واستدلوا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فقد أثبت لهما معنى الإرسال قال ولا يكون النبي إلا رسول ولا الرسول إلا نبي وقيلهما مفترقان من وجه إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب والإعلام بخباص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها وافترقا في زيادة الرسالة للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام كما قلنا وحجته من الآية نفسها التفريق بين الإسمين ولو كانا شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغي قالوا المعنى وما أرسلن من رسول إلى أمة أو نبي ليس بمرسل إلى أحد وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدأ ومن لم يأتي به نبي غير رسول وإن, وإن أمر بالإبلاغ والإنذار والصحيح والذي عليه الجماء الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي وذكر أن الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر أو لهم أولهم آدم عليه السلام فقد بان لك عن النبوة والرسالة وليستا عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات خلافا للكرامية في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل وأما الوحي فأصله الإسراع فلما كان النبي يتلقى ما يأتيه من ربي بعجل سمي وحيا وسميت أنواع الإلهامات وحيا تشبها بالوحي إلى النبي وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما ومن قول تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا أي أومأ ورمز وقيل كتب ومن قولهم الوحى الوحى أي السرعة وقيل أصل الوحي السر والإخفاء ومنه سمي الإلهام وحيا ومنه قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أي يوسوسون في صدورهم ومنه قوله وأوحينا إلى أم موسى أي ألقي في قلبها وقد قيل ذلك في قوله تعالى وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة.